ا هُمْ رَسُولٌ كَرِيم ا انْ ادُ اِلَيَّ عِبَادَ الله إني لَكُمْ رَسُولٌ امين وَا لَّا تَعْلُوا عَلَى اللهِ انّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبين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 وكان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء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 لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون